السلام عليكم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأكمال المكملين على خطر من المئو سيد المرسلين المبعوثة رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى أراده وصحبه الطريبين الطريبين وعلى من سلف سبيلهم التبع من أجمهم من كنا ومدين سمع ومبعد فهذا مجلس نقدره منه جالسي الفقه من كتاب مهور السبيل من فرقة الأولى بمعهد إعداد الدعاء وهذه هي المحاضرة الثانية في بيان شروط صحة الصحة تكلمنا في المحاضرة السابقة عن شروط أو عن بعض شروط صحة الصلاة وذكرنا منها الإسلام والعقل والتمييز والعلم بدخول الوقت والطهار وسطر العرب طبعاً الإنية بعض العلية يعني يذكرها في الشروط وبعض يذكرها في الأركان وهنا في الكتاب ذكرنا في الشروط وسيأتي الحديث والتعليق العلية وصلنا في المذكرة إلى السؤال رقم 17 والسؤال رقم 17 متعلق بشرط سبب العوح يجب على المسلم أن يسلع عوراتهم في الصلاة وكذلك المسلم عورة الرجل في الصلاة ما نذكرنا؟ ماذا؟ عور ما بين الصورة طبعا؟ طب الصورة وروف بعور؟ لا؟ لا من العور طيب الفخذ عور؟ نعم عرماتي الفخذ طيب عورد المواقع في الصلاة كل بدنها عورد؟ كل بدن المواقع عرماتي إلا؟ إلا الوجوه النفل إلا الوجوه؟ إلا طيب من المسائل اللي متعلقة بساطة العورة حكم الصلاة التوب الذي فيه صور الصور اللي فيه صور يعني مثلا واحدة لبسة جلابية بيتي مثلا على ميكي ناوس واحد مثلا لبسة شيت عليه صور مثلا او واحد لبس شراب عليه صور فحكم هذه الصور قال يحرم على المسلم لبس ما فيه صور لذا فروح ذا سواء في الصلاة أو خالي الصلاة يحرم لبس الاثياب اللي عليه لصور لأن لا يجوز استعمال الصور إلا للضرورة أو للحاجة واستعمال الصور في الفرش أو في السجان جاهز إذا كان ممتهب يعني واحد مثلا أو واحد حقه قدام باب الحمام ما الشيء على مكماوس جائز أم غير جائز جائز لأنه شيء, شيء ممتهم هذا شيء ممتهم لكن شيء معلق او شيء ملبوس الملبوس ده ممتهم ليس ممتهم أنا ده أنا عشان أمتهم لا بأنه بربس عشان أمشيك عشان يباشيك لطيب صح؟ اللباس ليس ممتهم فيحرم على المسلم لبس ما فيه صورة لذاته كلمة ذاك روح هنا يخرج ما ليس له روح يعني زي المنظر الطبيعي زي <تصفيق> الأشجار زي الحدائق فهذا ما فيش فروح أما الصلاة في افتياب التي فيها صور أو حمل الأشياء التي تحتوي على صور أثناء الصلاة فهذا مكروح عند الجمهور لما فيه من الإلهاء عن موضوع الصلاة إلى الخشون لأنه دي بتصرف قلب إيه؟ المصلي وذهب علماء الحنابلة الى حرمه لبس ما في الصلاه سواء كانت على الثوب او صغيره كانت في الخاتم والساعه ولا تحرم كسره قلنا بالقراءه والتحريم فالصلاه صحيحه ان الشروط لوجده في ثوب فيه صور مكروه لكن وطبعا هنا يستدل على الكرافي هذا الباب لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنبجانية فيها أعلان يعني زي من الطمس كده لحنا نتسميه المأنجل أو المصير فلما فارغ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ائتوني بأنبجانية أبي جهد وتخلى عن هذه البجانية فقال إنها الهدني في صلاة الهدني في صلاة يبقى الشيء اللي يلهي في اللي يصرف القلب عن الخشوع ينبغي للمسلم ان يتعدى أن يتعدى الكلام ان لا يجوز لبس الملابس التي فيها الملابس التي صور او ان الأمر بين الكراهه والتحريم اما الصلاة فيه فهي مقروه الصلاه دي ايه مقروه من شروط صحه الصلاه اجتناب النجاسه عن الثوب والجسم والطعام ان يكون الصوت طاهر من النجاسه وان يكون البقع طاهر من النجاسه وان يكون ها البدن طاهر من الايه من على ذلك اما تطهر الثوب ايه الدليل على طهر الثوب أو وجود طهر الثوب عن ابي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع عليه ثوب بعضه عن, عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالا فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةه قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم انتلو خرأكم نعال قالوا وإنك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا وذلك على اتباع المحب الصادق يتبع شبه مجرم أن رأو فعلوا نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني وكذلك صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذر كان فيهما جاسب هذا دليل عليه على, على اشتراط طهارة الثوب لشحة الصلاة وإذا لو لم يكن شرطاً لما خلعه النبي صلى الله عليه وسلم إخلعه لكن لما خلعه دليل على أنه شرط ودليل عليه كمان. على أن الإنسان إذا تذكر نجاسه أثناء الصلاة على ثوب فالوجب عليه أنه أن يخلعه يزنه واحد نفسه بالجاكت وأثناء الصلاة تذكر أن هذا الجاكت نجس ها؟ يعمل إيه؟ يعني لا وهو صوت طيب يعني للصوت اللون لا. لا. لا يكمل الصوت يكمل ليه؟ الصوت أما الدليل على طهارة البدل فعلي ابن عباسل قال مرة أن صلى الله عليه وسلم بحائط من خفال المدينة مستان يعني حاقة المستان أو في مكة يعني في المدينة أو في مكة فسمع صوت إنسانين يعزبان في قوة اتنين بتعزوه في القرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعزبان ومعزبان في كبير يعني في شيء ليس بكبير عندهم لكنه كبير عند الله كما قال تعالى واتحسنونه هينا هو يعني في بعض الناس تستخدم بالذل ثم قال بلى يعني بلى يعني, يعني انه كبير كل من بلى يعني انه كبير هو ليس عندهما كبير لكنه عند الله كبير كان حدوما لا يستاتل من بولد وفي لفظة آخر لا يستبرد لا يستاتل أو لا يستبرد من بولد وكان الأخر يمشي بالنميم ومتفق هنا يبقى دي دليل عجيب. وفي حديث آخر تنزه من البول فإن عمّت عذاب القبر منهم عمّت عذاب القبر منهم يبقى دي من الأسفل عذاب القبر أم التليم على طارق البقعة أو المكان حديث الأعراب التي باله في المسجد فتناوله الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهاركوا على بوري سجلا يعني دلوا من الماء أو ذنوبا من الماء الذنوبا دلوا فإنما بعثتم ميسرين ونمتب عثم معسرين دي كلها هده هده على اكتناب النجاسة في الثوبة في البقعة في البلد دي مش هو صحة ليه قصة السؤال اللي احنا طرحناه منذ قليل شو 19 اذا صلى وعلى ثوبه نجاسه لم يكن عليه الدهس ثم تذكر اثناء الصلاه فماذا يفعل مع ذلك وهل يعيد الصلاه اذا تذكر بعد الصلاه ام لا دي سؤال مهم جدا يعني بان هو يصلي وتذكر ان في نجاسه على ثوبه فماذا اصلا كل ايه يعمل ايه يزيل النجاسه يزيل النجاسب أو يخلع الثوب الذي عليه النجاسب إلا أن تكون ستظهر عراقه يعني واحد الوقت قميص وتحت القميص سرواك وتذكر أن القميص علينا جاسب يعمل إيه في الصلاة؟ يخلع القميص يخلع قميص لكن يفرط أنه لا يلبس سرواك وإذا خلع القميص ظهرت عراقه هيظهر داخته بلد يبقى في الحالة دي تجد أن يأخرج من الصلاة ويمسك النجاس والله إذا يبادر إلى إزالة النجاس طيب إذا تذكر بعد الصلاة يعني هو صلى ونسى إن على بدل النجاس وبعد ما انتهى من الصلاة تذكر أن على ثوبه نجاس فهي يعيد الصلاة أم لا؟ الصلاة. لا يعيد الصلاة صحيح أنه لا يعيد الصلاة قال أما إذا تذكر بعض الصلاة فلا يريد الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته هو بكمل صلاته ملياش جمع من الأول بنى على صلاته قبل أن ينزع النعم ولم يقطعها ويستأنفها من جريد كلام مواضحة مشواضح السؤال لسؤال مهم جدا برضو مسألة مهمة جدا بيسأل فيها نساء واحنا عندها طفل صغير والطفل بال على السجاد على السجاده في البيت ف هي زوجها صلو على السجاده في مكان ليس فيه بله يعني هو الولد بال على السجاده في جانبها الايمن وهم صلوا في الجانب الايسر فاهي فهل تصح الصلاه؟ تصح الصلاه فاهي تصح الصلاه يباشر النجاسه لم يعوش بإيه؟ النجاسة يبقى في فرط بأن أنت تسجد على النجاسة أن أنت تقف على النجاسة أو أن أنت تصغي بجانب النجاسة واضح الكلام؟ والجزادة قال قال في المعارض السبيل أقول لكم سعيد رقم 20 إذا صل على السجادة طرفه المتنجس أو فرش سجادة على مكان متنجس يعني فرط السجادة دي على أقول البلد نشف سيت طلعت السجاده في الشمس وبعد كده جابت انت وانت مالك عندك سجاده صلاه لما تيجي تصلي بتكون حاطط السجاده على السجاده وفي تحت السجاده بتاعه الصاله ايه ها نجاس فهل تصح صلاهنا قال قال في المعمر السليم ان, إن, إن مس ثوب وجه ثوبا نجسا ان مس ان مس ثوب وجه ثوبا ايه نجس او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزادت أو أزالها سريعاً صحت صلاته لأنه ليس بحامل النجاسة ولا مصل عليه أشبه ما لو صلى على أرض الطادرة متصلة بأرض النفس يبقى دي كله دليل على إن هذا الأرض إيه؟ وده طبعاً من يتمحسن الشريعة ومن يسر فيه ومن يسر الشريعة فقالك إنه فرق بين إن النجاسة ايه توشيرها بيدك وتجد لها اثرا وان انت تكون بجوار الايه طيب في سؤال متعلق بالعوره مساله انكشاف العوره في الصلاه صوره المساله ايه وهي دايما فضر الصوره لان اهم شيء في القدر يا اخواننا تصور المساله انا بقول لك هو ممكن واحد حافظ موازير هندسه بس ماش يطبق عليه يجي له السؤال ما يعرفش يحل ليه لان هو حافظ اكل شيء. لا انت لازم تفهم الاكل شهادات انا عايزك تفهم الكلام افهم القاعده افهم القاعده في السؤال فين كشف هيتسال ازاي المساله هتيجي واحده ست تقول لك مثلا والله وانا بصلي ابني الصغير شد الخمار من على راسه فشعر الكش أو ماصية الشعر انكشفت إلا دي كشف عورا واحد تاني قولك عمشيط والله اسمين شوية ولما باج هسجد دي بقى لبس بانطرون وشيرت وباج هسجد ظهر بيبان من ورن دي بقى سئلة اللي, اللي الناس بتسألك فانت نقولك بقى كل مصطفض المسألة وصورة لإيه صورة المسألة ويبقى خلاص ناس للقاعدة على الصورة بتاعت المسألة دي ممكن يقول صورة بتاسم فالله إذا انكشفت العورة شوف أقول ابن خدامة إن إن كشف من العورة يسير لم تطل صلاة نص عليه أحلى وبيه خالق أبو حنيفة وقال الشافعي وقال الشافعي يططل لأنه حكم تعلق بالعورة فاستوى القليل والكثير كان نظر ولنا النخطير يقول ولنا لنا يعني الحنابلة بنتصر لمجهبه يعني يقول ولنا إحنا الحنابلة بقى عندنا تليل فهم يقول لك إحنا قلنا كذب ووافقنا الأحناق وخلفنا الشافعين طيب فقول لك بقى إحنا بقى كلامنا عن الدليل طيب إيه الدليل ما رأى أبو داود بنسندني عن أيوب بنسندني عن أيوب عن عمل بن سلم الجرمي قال اطلق أبي وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قومه فعلمهم الصلاة وقال يأمكم أقرأكم فكنت أقرأهم فقدموني فقلت أمهم وعلي بردة وعلي بردة لي صفراء صغيرة تعالي كان سن وديه سن سن سن سن كان سن وديه ست سن وكان هو الإيمان ليه؟ لأنه أفكراءهم لكتابه كان أكثر راحة خفز بالقرآن وكان عنده بردة صفراء وكنت اذا يعني المرض دي حاجه كده زي معلمه كده تلعي بيانه سجدت انكشفت عيني اه عاوز توسف ففقرت الماء للنساء طبعا النساء طبعا كانوا بيصلوا في نفس المسجد ورا الرجال واروا عنا عوا تقارئكم مش اليوم دي مش حاجه في الصوره امام صغير وكمان عوره تصف فاشترى له قميصا عمانيا فما فرقت شيء بعد الإسلام فرحي به في الامام الكس اهو ده قال ولان ما صحت مع مع كثيره حال العذر فرق بين قليل وكثير في غير حال العذر كالمشي يعني ايه الكلام ده يعني الوقت لو واحد مشى في الصلاه بدون حاجه بدون حاجة قاعج ماشي كده كل شوات ليه تحرق عمز الشطران كده قاعد يطلع منه هناك هناك صلاته بطلة بطلة بصخة بطلة خلاص ليه يطلع خلاص يطلع خلاص لكن واحد احتاج لو يمشح الباب ما يكون له حد خبط متحرك عشان يفتح الباب ها واحدة ستة لتصنوا ولكن بنا رأي يحط له فكروس ها متحركة دي ح حركة طيلة بطلت للصرح، حركة قليلة لا قلت للصرح فأقول لك، دي تضي الفرقة؟ قال إذا ثبت هذا فإن حدى الكثير ما تخش في النظر ولا فرقة في ذلك بين الفرجين وغيرهما يعني أقول لك سواء العورة المغلظة أو العورة ليه؟ لأن العورة فيها عورة مغلظة ليه قبل الضرور وفي عورة مخفتة ليه؟ الفخدين اللي هم مختلف فيه فالذين دعوا غيره وخفاه ما لا يفرش والمرجع في ذلك إلى العدي إلا أن المغلظة يفرش وينها ما لا يفرش من غيره بلا شك طبعاً كشف السودتين بخلاف كشف الإن كشف الفقد أهول وأيصر بلا شك فيه. فيعتبر في ذلك ذلك في المانع من الساعة خلصة إذا كشفت العمر طبعاً إذا تضارك الأمر لا قمت صرافت يعني واحدة ابنها انشجد الخمار من عرصة اللي تواخد الخمار من كالفيته رأسها منه لفيته على رأسه دي شيء كثيره هك والقصير وقت. الوقت وقته قليل وقت الكلام لكي ما تجيش لصلى ركع بقى وتتتحرك تجيب الخمار لا نقول ده انت تتتحرك حتى ما, ما تتخدر الخمار وجيه فروح تتجيبه بسفتيني ورايعة لا تعني ليه تتتحرك وتجيب الخمار منه يبقى الحركه دي ليها حاجه اللي بحس بيها وحركه ثانيه ليها كمان هتتلبس الخمار ثاني ده حركه كمان زياده بس دي كلها حاجه قد تكون واجبه اللي بيسقط ده ده ظهره الكشف او اتعرى ما يشيفش بقى كل كل ركعه بقى ظهره الكشف كل ركعه ظهره الكشف لا هو حاسس بظهره الكشف يبقى على طول يحاول يحط البوش في البنطال يربط يشد الحزام شده شديده شويه كدا. المهم أن لا كشف العورة وأن لا يفخش ميبقاش كتير، ميبقاش ايه؟ كتير انتم معانا ولا شو؟ وقت كتير؟ دخل ده فاسألت البقعة، البقعة نفسها اسألت لإيه البقعة نفسها؟ عندك طبعا كلام في المناطق كتيراً انا بابضل أجل أقول لك يعني اختصتوا لك عديد سؤال وجود حُكم الصلاة بين الكبور أو المسجل الذي فيه قبل مع الدليل أو التعليف قال في موال السبيل وَلَقُصَحِ الصلاة في المقبرة لقولي صلى الله عليه وسلم إلا تتخذوا الكبور مساجد فليني أنهاكم عن ذلك وهو مُسْم الصلاة في المقبرة لا تصح دي رأي إيه حالة رأي بعض العلماء أنها تصيّم على الكرام وهذه تصيّم على الكرام طبعاً الصلاة في الكبور أشد من الصلاة في مسجد فيه؟ قابل يعني الصلاة خص الكبور كده ديك أشد طب النهي عن الصلاة من الكبور قالك عللة النهي في بعض قالك إن عللة النهي هي خوف النجاسة خوف ليه؟ عشان الأجساد بتتحلل وبطلع منها دم ومشعالي إيه؟ فلو صلت الأرض ديك الأرض ديك قد يكون فيه إيه؟ فيها نجاس فعلها خوف النجاسة طب عللة عن الصلاة في المساجد الخبر <متحدث> <متحدث> انها زريعة الى الشيك. انها زريعة ايه? ايه يا شيك? وانت بتشوف يا ليلة الحين فادي تدرس بعض الناس يقصد بعض المساجد اللي فاق ضاعها في الموالد ظن منه ان الصلاة هناك افضل. او انها اكثر ثوابا او اقرب الى الله. بقى? تظن كده? انه لو لوح في مسجد الشيك كلان يروح مسلا الشيك شبارة او غيره. يظن إن, ان المكان ده هو نفسه طالي فعلى طول الصلاة بتاعته ركبة سلوخ لكن لو بنبقى في مكان تاني الصلاة دولك هتركب طيارة او تركب لها قطر ولا حاجة فأظن ان ايه في مطقة في القبول او في صعوب العمل فيه ناس تظن ان هذا الكلام بالأسف الشديد يعني فأظن هذا يظن ان الصلاة هناك اقبل واكثر قبول ان احنا رصنا يبا يزرع الشرك والله عز وجل وقال وأن المساجد ده لله فأقدروا مع الله يحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود لعنة الله على اليهود ومصار اتخذ القبورة بينهم صاحبين أنا فلا تتخذ القبورة مساجد إني أنهكم عن هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وإنتوا شايفينه وقت جر الموالد وجر الشرك على البلاد وإنه وجود لله هذه القبور أو الأضرح في المسيطة طيب هل يتوز حرق الله هذه الأضرحة؟ لا يتوز طبعا لأن فغير المنكر بالقوة أو بالياد لا يكون هذا إلا بأصحاب السلطات لكن نقول أن هذا سبيل الشرق والعزب لله ويجب على أولاد الأمور أن يطاهروا بلاد المسلمين من هذا الأرض من هذا العجف فإنشاهد من الكلام أن الصلاة المسيطة طبعا الصلاة في المسيطة في, في قبر فيها تراجد لا سمح اذا كان بين القبر وبين المسجد حاجز او او يعني في فرق بين ان القبر يكون داخل المسجد وان القبر يكون بينه وبين المسجد ايه جدار كان بينه وبين المسجد جدار يبقى في كراهه في كراهه شديده في هذا واضح الكلام لكن ايه لا تنفع الصلاه ايه لا تنفع حتى لو كان لو كان ايه لقيت القبر قدامه ولا في المكان او في القبلة لا تصلوا الى القبلة لو صلوا ايه الى في القبلة فزي كده يبقى اشد طراحه اذا كان مفيش حاجز بينها وبين القبلة يبقى حرام لا يجوز اما اذا كان هناك جدار جدار بين وبين القبلة فان فيها كراهه لكن الصلاه ليس ايه ليس باطل الصلاه صلاه فهنا قال في المسمله تصح الصلاه قلنا الكلام إذا على القبور من البشرطة أو بين القبور من البشرطة أم كان بينها محاجس فإنها مكوهة قلوها كلا شكرا حكم الصلاة في الحجر والحجر اللي في كعبة الحجر إيه؟ اللي الناس بتسمعين بتسمع حجر إسماعيل ولو بس مش حجر إسماعيل وصو الحجر اسموين الحجر طيب الحجر دين في كعر. الحجر من الكعبة وعرفين القصة المعروفة أن النابي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يهدي الكعبة وابنها على طاعة الإباريين لكن كان الناس حديثي عادي بإسلام كان لوسطة العلم الجائرية فلو يهد الكعبة كان منها يقصر مشبير أصلاً مفسادة كبيرة منت ولذلك بقى حكمة فساعة تغير المت على مكانة قال في المنور السبيل ولا يصح الفرد في الكعبه لانه يكون مستدير لبعضها ما فيش حد يصلي فرض فين في الحج او في الكعبة طبعا الكعبه بتتفتحش دلوقتي يعني الكعبه بتفرش لللي كل للحاشيه اللي معاها لكن ايه اللي قدام الناس اللي ممكن الناس تخش اللي هو الحجر احنا بنتكلم في المتاع فالحجر ما فيش حد يصلي فيه ايه الفرض وده ممنوع يعني دي حتى واقعيا ممنوع واحد يدخل الحجر يصلي صلاه الفرض حتى الامام نفسه ما بيصدوش في كيف أكثر قال لا يصح الفرد في الكعب لأنه يكون مستدرر لبعضه ويأنا النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث بن عمر السابق كلمة الصلاة صحيح حديث عمر السابق وفي تربيعنا النهي عن الصلاة فيها لأنه ما في المعنى والحذر منها لحديث عائشة ويصح لناثر فيها وعليها لا تخيل ايه lawyers جايزة. والملك عبد الله اقتلوا المفتاح عشان يقوم ش يصلى فيها. اممكن. لو حصلت يعني. انا صنفين على شخص النفل. ايها صلة فيها جائزة صلات النفل جائزة. يعني كان في طريبا كانت متوحة الكعبة وكانش محمد حسان محمد يحقوب. ودول صلوا فيها صلوا النفل فيها. صلات النفل في الكعبة جائزة. في الكعبة نفسها كمان تكون جوا نفسها في الكعبة أو في الكعبة لذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النفل في الكعب وأن يصلى فيه الفرد فلو إن ناس صلت السنة في الحجر جائز ولا متجائز؟ <تصفيق> <تصفيق> جائز لكن الفرد لا يجب لأن <تصفيق> ايه لأن لا ان الاعتقاد احنا ليس اه ليس اعتقادا على شيء معين لان الاعتقاد ان مثلا واحد يغش ان الفضيله موجوده جوه أو يتمسح بقى وكده مفيش كده لا الاعتقاد في امكانيه صلاه النفل من عدم صلاه الفطار هو الاعتقاد باصول على صلاه بالضبط اللي هو بعد ما تسلم تسعى بالضبط ولان النافله قد يسقط فيها استقبال القبل لو زي انت بتصلي نفل وانت في وسط المواصلات لو انت لكن بيوتوبيس وعايز تصلي السنة وانت قاعد ومن غير اتجاه الطبلة وصلت، لكن الفرد ده؟ فضح الكلام الفرد ده؟ طيب، قال اسمع بقى وكذا النفل بني يسن فيه قال لك ده شوف كمان النفس السلام ورد ان هو صلى ايه؟ النفل فيه، يبقى لو ضاصر في درجة الاستحباب استعمال صلاة النفل وقال بيه بعض واهل عدم، يعني بعض ما عادش يباح كمان ده بقالت كمان ايه؟ يو صاحب يسن لي كمان طيب قال بل يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين اتفق عليه والحق النسو بالنفس يبقى الممنوع صلاته في الحجر هو ايه الفرض الفرض ايه ووجب النحوا واقعيا وجب من محد يصلي حتى الايمان الناس ما صلوش الفرض ده لكن يصلي ايه النفل النفل تلاقي الامام لما قبل ما يدخل الصلاه قبل ما تقوم الصلاه ده يوقف يصلي ايه يصلي النفل في الحجر آه طيب آه 24 سنة 24 من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القضاء استقبال القبلة مع ايه؟ مع القضاء، ده اللي اللي قال تعالوا من حيث خرجت تولي وجه هكا المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيط في صلاة اللي هو خلادي النرافع، المسيط في صلاة اللي هو خلادي النرافع إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء ثم استقبل القبلة فكبره وقال له إيه سميه استقبل التن المستقبل التن ماذا ده أمر استقبل يبقى من شروط استقبال الايه القبله نشوف بيقول لك ايه مع القدره لان في حالاته جدا دلوقتي لكن الاصل واستقبال الايه في فضل في الفضل, الفضل. الفضل الناف هو الوقت استقبال القبله يكون في الفضل الناف لكن في حالات بقى بيشق استقبال القبله ما اذكر الحالات التي يسقط فيها استقبال القبل العبدالي هذا المسئلة المهمة جداً ممتعاً صار خفصة مهمة إيه؟ الحالة الأولى العجز مريض لا يستطيع الحارة وليس عندهما يوجهه إلى القبلة قال تعالى فتق الله ما استطاع يبقى واحد مريض نام عن فجل وعنده أريضه حواليه ويقدروا يوجهه للقبلة يصلى إلى غير القبلة؟ لا لكن يفرض ما عندهش حاج يوجهه للقبلة او يصعب توجيه الى القبله اقول صلى الله عليه الصلاه على محمد صلى الله عليه في اول العجز بالمرض الحاله الثانيه اشتداد الخوف زي حاله الحرب زي حال دي حاله اشتداد الخوف قال تعالى فان خفتم فيجل العرقلان وعنذر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنه عنهما قال فان كان خوف هو اشد من ذلك صلوا رجال قياما على الأقلامين صلى رجالا قياما على الأقلامين أو ركبانا مستقبل القبلة او غير مستقبليها قال مالك قال نافع لا أرى عن لا أظن. أرى عن أظن لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسنوار المخابر عبد الله عبد وراء قال أنه كان الناس تصلى ركبانا رجالا يعني كلمة رجالا يعني إيه؟ على أرجلهم على أرجلهم وركبان مستقبل القبلة وغير مستقبلة مستقبل. على حسب الطاق كيف يقول لك الكلام ده إمتى إذا كان خوف إذا كان إيه؟ خوف يبقى هنا حالة الخوف الحالة الثالثة اللي يصل على استقبل القبلة المتنفل الراكد في الصفر طيب المتنفل في الحمر وإحنا هنا في بلدنا استقبل القبلة ما تصليش في الناس اه ما يجيش هيصليوا سنه الظهر في غير اتجاه القبلة لا اقول له لا دي سبب فين ع الراحله سبب على ايه ع الراحله طب في الصف كنت راكب الاوتوبيس كنت راكب وصلت للموقف الدليل على ان النبي ان هو كان النبي يستغنى النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحله كلمه يسبح يعني يصلي النفل تسبيح ربنا النفل يسفح على الرحلة قبل قبل أي وجه توجه ويوطل عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة يبقى كانش معين إيه؟ تصليت المكتوبة أما يجيش وحدك وقلت بس تلاقيك يصلي كله تعمين يقولك أنه تصلي الظهر لا تصلي الظهر إيه؟ تتجمع تستنى لما تنزل تصلي الظهر مع العصر أو كنت تجمع قبل ما تركب تصلي الظهر مع العصر لكن انا عايز تصلي النفل والتناكب بقى لأنتميز بتصلي سورة الضغر مفيش مشكلة لتصلي الويتر مفيش مشكلة يبقى صلاة النفل في, في الركوبة وفي المواصلة لا بقصة حتى لو غير مستقبلة ليه؟ تبتنى نعيد الحالات تانية ها؟ شاعمان هيولة هيولة هيولة الحالة اللي هو العجزة العجزة؟ العجزة نحفوضة هو ايه ايه تبعش زي ده بقى لك ها؟ المر والمية ما بجيش العجز العجز بالمرض العجز الايه بالمرض ايه تحت خوف ايه شده انها فيه على ال لا النفير على الظهر النفير على على الظهر طيب لو انت في مكان الى غير اتجاه القبل قال اذا كان في مكان مصلى الى غير اتجاه القبلة ولم يسأل احدا فهل يريد الصلاة يعني انت لو تركز مرة الواحد أرغاني راح يجيب لك الغدم طلع عمارها وقف العلم أرغاني راح يجيب لك الغدم جي لأسابتك وتصلي صلي الضرم لقاك وتصلي في غير التجاهة تقيل لو قاعد دقبت بتسبح بعد الصل قاعد بقا قاعد تقول الأسكار بعد الصل وعطي ظهرك للإب فالك يا فريد تعملت إيه؟ تقول ربنا أتقبل أن أصليت الضرم <تصفيق> يقول لك الله ربنا أتقبل بصصار راكي ما ينفعش لأن الإبن في الجهة التانية ها. تعيد الصلة لا تعيد شيء تعيد الصلة لأنك مسألتش مسألتش أنت اكتهاد وكان ما يجب عليك عن إيه ها. تسأل واحد أول من أهل المكان تسأل تجاه القيمة فين الأول قال إذا صلى الإنسان بغير اجتهاد أو تقليد فأخطأ فعلي يعني عيد الصلة لكن اضرد أنت في مكان ما لا يوجد أحد يتسأل بس يكون الأهل الاجتهاد مشكلة وبامية أكثر عامية وأخذ ما تنفعش لا تكون أنت رجل فاهم فاهم أن آه دي اتجاه الجلوبة اتجاه الشمال وشاكل كلام تكون فاهم الموضوع دي وأخذ بالك لكن الوقت أنت افرد في مكان في صحرا واجتهادت وهدك اجتهادك أن أنت تصلي في اتجاه قلت الطلبة خمس الجادي وصليت وبان لك أنه في غير اتجاه في الحالة دي العلماء قال لك تأجب على ما فيهش. ما لانك ما عميش حد تسأل لانك شح حد ايه تسأل لو دخل عبور لان نسأل خلق اه افروض دخل مين اللي دخل عليه بقى انه هو سحن لا يبقى انت طمار انت الصنع غلط وما سألتش لان انت ما فيش عندك الوقت وضيك وقت ولا هد فانت كان يبغي يتسأل لكن افروض ده انت اكتهبت اه اكتهبت بقى اه اكتهبت وصلت في غير التجيب واحد شافت وامل لك يعمل ايه ما في الارجاه تاني? اه. قال لك الارجاه تاني بس الكلام ده ما كانش عندك حد يتسأله. لكن ما بيش اضغي راح يجيب لك كوبية مية او راح يجيب لك الغداء او انت صد. لا انت بقيلة انت تسأل. انا صدرت في المكان قبل كده وعارف ان ايه في المكان مسلا معين ده. ناشي. وبعدين صدرت بعدها بشهر او كده لها المكان ده فاعتقدت ان انا صدرت في المكان ده. جميل موجود ناس بس اعتقد ان انا وصلت صح لكن في اول ما قال لي لا ده يعني انا بحث إذا, اذا كان باجتهاد مني اني ندرس سوشيال نتجت و في الحاله ديت واساس صلاه غيرت رياك غير تجاهك ففي الحاله دي الصلاه بس تقوم ملتفت وتكمل ايه تكمل صح يبقى الشيخ <تصفيق> انا عاد نصبر الناس دي من سنه وبعدين غيرنا ده ليه بيصده سنة و سنة و سنة و انا كنت راح شهر في مصر كان مالجت في مصر اه انا كنت مالجت في مصر يعني من ساحة الشهر حاولي مالجت في مصر حاولي مالجت في مصر اه لا هم تقريبا جا حتى حضر. طيب اذا كانوا اتهدوا و جابوا بوصلة كانت بخرافة و عاموا بتجاقب لا خطر وصدوا زي مرة اكون اقول وبعد كده بان له ان الخطا فانا يعيد الصلاه ما, الصلاة. ما, الصلاة. ما الصلاة. طيب اذا صلى منحرفا عن القبلة قليلا تابع بالصلاه طيب دلوقتي القبلة في الاتجاه ده وكده ماشي كده هو صلى في نفس الاتجاه ده بس منحرف قليل بس في نفس ايه اتجاه خلي بالك هو نفس الاتجاه كده لكن ما جش يصلي لا مش اتجاه خالص ده لا هو في نفس الاتجاه كده بس واحد صلى كده والتاني صلى كده نفس الاتجال اذا كانت في نفس الاتجال مع الحراط يسير فالصلاق ايه؟ صحيح طي لا فهم الله بس اكيد وإن كانوا معينة الكعبة ففرضوه الصلاق الى عين كلامنا انت في الكعبة هنا انت في الكعبة الكعبة قدامك واخد بالك بتصلي في العين ايه؟ الكعبة مالجيش دامك زي اللي واحد مفهمش حاجة ولقى الناس كلها بروس هتروس بعد كده ناس دورية كده فبسأني أقول لهم ليه إبنة هنا فيه آه فإنوا الإبنة هناك إنت جاي عين الكعبة تصلي فينها صلي إلى عين الكعبة وإزاي تقول لك وإن أمكانهم معاناة الكعبة في فرقون الصلاة إليه إلي عينها لنعلم فيه خلافهم قال في الشرق والبعيد البعيد عن الكعبة بقى إصابة الجهة إصابة إيه؟ الجهة بص إنت دول في الجهة إيه؟ يبقى سواق بالحرافي بيه بالحرافي بالحراف يصال الموم في نفس إيه؟ وفي نفس الجهة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة ونعبده قوله صلى الله عليه وسلم في حيث ابي ايوب ولكن شرطه اوهد يقول الله احا نسئل لا في بعض القضايا الحاجة اذا يقول الله قبلة ولا تستنكره ولكن شرطه ايه اوهد اخر بقى شرط الشرط صحب الصلاة النية اخر شرط ايه الني من شروط صحة الصلاة النية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصينها بمجرد وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم مفهول إنما الأعمل بنيات وإنما لكل مرين هل يدرز اللفظ بالنية أو التلفظ بالنية وماذا يدرون الصلاة يعني في واحدة من يصدر لك أنه يصدر لك الله أكثر من ديئة العشاء كلاما طبعا بيدعم ليس من السن هذا وقال في منار السبيل ومحي ومحيلها القلب مكان النية القلب وحقيقة والعزم على فعل الشيء يبقى حقيقة النية هي, هي العزم القلب انت لما تفتحها الفية فتحها لين قلت بقول لين وانت راح تقول الله اكبر بتعمل ايه بصد بس تستحضر في قلبك ان دي صراط الدور وما صراط العصر وما صراط الله تستحضر الصمانة وزمنها اول العبادات او قبلها بيسيب اما وانت بتكبر وانت بتقول الله اكبر واما قبل ما تقول ايه ام زمن يا سيدي ده واحد جاي من بيته عليه انه يروح يصلي الظهر ويخش بقى الجامع يقوم كده يقوم الصربع ويقوم داخل أو في الصلاهات اول ما تدخل المسجد في الصحبه برضه ايه نيه انت هتصلي ايه دخلت تصلي ولذلك قال وجملوها اول العبادات او قبلها بيسيب والافضل قرنوها بالتكبير فروشاً من خلاف منشرة ذات لأن في بعض عالك واشتبط أن تكون نية أنت أنت تكون فرح مسألة مهمة في النية وهنا صورة الانتقال من نية إلى نية حين راح يصلي ويغير نية ففي حالات عايزة بات ركز السؤال ده ليه بسؤال انتحنا عايزة الانتقال من نية إلى نية لها ثلاث حالات الأولى أن يحولها من فريضة إلى فريضة كان يكون نوى الظهر ثم يصرفها إلى العصر ففي هذه الحالة قبط للأولى لأنه قطعه ولا تنعقد أولاً أو تنعقد الثانية لأنه لم يأتي بها في أول عام يعني واحد دفع لصلي صلاة العصر مثلاً كأن يكون نوى الظهر ثم يصرفها إلى العصر أو العكس بقى واحد يصلي العصر مثلاً وهو في صنع العصر فذكر أنه لم يصنر الظهر أو كان ساعة الظهر مش مقاطع صنع صنع بطري فقال له الظهر زي العصر ده أربع ركعته دي أربع ركعته في الركعة الأولى أما حول نيته من العصر خلاه الظهر قال له في الصنع بطري مش ساتر ليه الكفر يبقى ده تطور بيها الايه الصلاه لانه قطع العباده ولم ينم العباده الاخرى من ايه من اول طبعا نخلي إنه, انه يفصل نيه يطلع من الصلاه سواء يسلم او يطلع كده وبعد كده ينم ويكبر يلوي ويكبر لله وكده الصلاه طب الحاله الثانيه ان يحولها من نفل معين الى نفل معين كان ينوي سنة العشاء ثم نقله الى الوتر فلا صح ايضا لما تقدم يعني هذا الكلام هو نوي بانوي سنة العشاء سنة ايه العشاء بيصلي سنة العشاء فتذكر انه اصلا صلى سنة العشاء فان حولها لصلاة وتر او عكس بيصلي وتر داخل فركتين اللي هم الوطر الأولانيين، البراكرة أخيراً وإن وهو موت وإثناء صلاة الوطر تتذكر أنورو مصر لإيه؟ سنة العشاة فقال ما حولها لسنة العشاة نقول له مينة دي نفل معين وده نفل إيه؟ معين دي اسمه صلاة الوطر وده اسمه صلاة سنة العشاة حاجة معينة. دي برضو ما تتفعش الحالة الثالثة بقى أن يحولها من فرض معين أو نفل معين إلى نفل مطلق فرد حشيك المعثيين رحمه الله صحة ذلك وقال والتعليل لأن المعين اجتمل على نية نية مطلقة ونية معين فإذا أبطر المعينة بقيت المطلقة يعني يهي الكلام ذلك؟ داخل داخل بصلي صلاة الظهر فقدت صلاة الظهر فدخل لصلاة صلاة الظهر الوحد وإثناء صلاة الظهر الوحد دخلت جماعة تصلي الظهر فأراد أن يدرك معهم جماعة الظهر فأنا محول الأربع ركعات متوع الظهر إلى الف المطلق صارت تطوع كده دي لعب طب لو حولها لسنة الظهر القبولية ما يفعش ليه لسنة الظهر القبولية؟ معيانا ما يفعش لكن لو أعمالها لف المطلق لله نقول له خل... تأتموهم خفاف وادخل معا الجماعة يقول له صارت إيه الظهر لازم جمعونها البعض بس اللي كانوا والله في بابا انا قلت لك ان هو يكمل 2 اقل نفس 2 زاويه ولو مطلع ماشي يجوز ان ادفع بس الافضل لا سواء تنطله اعمالات لا انت اصلا ده شرب الصادقين لما انت تحولها ل2 خفاف وخد بالك وان انت تكمل الايه طب ما تحطش دي نطله ماشي طب بلاش تجيب الكوره دي بفضل جيب كوره الدوري رجع ثاني المنتج ده هو صحيح هل هتعمل صرف على الصادات على الصادات المكتوبه ما هي اتفضل حضرتك نطلع على من النقطه دي الصوره اللي هنا اللي انت بتصور ايه اذا هقومه تصرف على لا الاجابه خالص لو صدرت سنه ولو بتصرف عايز السؤال ده يعني عايزك عايزك عشان يعني ولا غلط طلع بلا ما هو برضت عمال يوم سته الصلاه في مصر. لا لا لا بس دي شيء ولا في النص انت لو انت بتقص حاجه في النص ايوه مش في يعني انت لازم تصلي تحيه مزل او تصلي السنه واو قيمه الصلاه انت عندك دلوقتي في نص صحيح في المساله دي وازاي احنا قلنا اصلا القول الراجح ان انت لو كنت في اول الصلاه قطع في المسائل انت بتذكرها أن إنت إذا كنت تصلت أن تقبلها تقطاعها ما عشارة تدريك الصلب من أول لكن يفرض التفرك على التانية التقاب بقية comm outer이를 تقولك تühl federal لديها 2 مهات ثم تدريك اللين؟ شام manten به مرضة النفل من الطائلة فيه. فيها فيه. المضبع. المضبع. المضبع. أربعة و definition النفل متancy مرضة الأمر ما يقدر فيها أربعة لا بيفس أعيل الصلب أربعة وال peel لا أيTC ما يوفق في جهاز 1942 صرات الله وب 했는데 كان لكن الأفضل في أي سنة إنها تصدى مثنين لكن في عمومات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح أربعة لا تسأل عن قصنه إنها توله فتحتمل تحتمل الأربعة وتحتمل اثنين واضح الكلام؟ فتسأل في وهي رجل طبعا الأفضل يجب تشغل أرسل. ولو صدية التشغل أفضل لا بس لكن فيها فراء مكمل أسيلة ده مكمل كده شكرا ده فشل شد لا احنا كملنا اسئله من عندنا اللي عندي سؤال بقى لان طبعا الجديد ده بصفه الصاحب انت بين القبور كان ذكروا الصوفيه ها الصوفيه وكده ذكروا قالوا على الصلاه بين القبور او بتزامن بتاع طاهر ان هم قالوا عن قبر الرسول صلى <تصفيق> طبعا نصول على صلاته السلام مقابل اه ابو بخل مقابل اه نعم. نعم. من المسجد النبو. ما دعنا له ان يصحل المسجد النبو اصدقيا. اه. اولا ده في نفس السلام في المسجد النبو ده اولا. كان في غرفة عايشة. وكانش في المسجد النبو. ما كانش مسجد. واضح. فاول حالة نقول حج عليهم ان هل هو كان مدفون في المسجد? لا. المسجد دي دي في المسجد هو كان في غرفه عائشه ومكان يشغل سبع غرف واصلا في غرفه عائشه بس دخل القبور دخل في الدور ده خلي بالك بقى, بقى ما احنا نوصل للمصطفه نفسها دلوقتي لما حصلت التوسعه هذ الصحابه هم من فعلوا ذلك ادخلوا القبر في المسجد لو لا. لا المسجد الرسول صلى في القرون اللي قبل لم يفعلوا ذلك طيب الناس اللي وسعوا المسجد وادخلوا شو. في القبر هناك مقصد ومصلحه الواف عشان يوسع المسجد اما حتتين اما يدخل القبر في المسجد كهذه الطريقه الموجوده الان واما ان ينبش القبر ينبش القبر ويخرج خارج خارج المسجد ايهما ايسر لكن النوم بالش قبر ويخرج في ده كان بيروح الناس تتمسح في مقام في حته بتاعها بحطوطك واحد الكعمة. شو بقى لما الناس تعرف ان, إن جسد النبسى سلم في البقية ناسا. <تصفيق> يعني راح الناس ممكن ترحك تعمل عمالي ما فيش شركة واخد بالك. ففي مفسادة. اذا نقول لهم ان اصل ان النبسى سلم تدو فيه في المشجده ولا نبيوتسل في المشجده. لانه حذر من هذا. طب التوسع لما حصلت نقول ان في مفسادة اعظر. واخد بالك فدوري تلك المفساد. وراثه تاليه النفسي بيستدلوا بالايه اللي في سوره الكهف يعني امبارح قعد العلماء بيستدلوا بالايه في سوره الكهف وقال الذين غلبوا على امرئنا نتخذن عليه ايه مش دي فكره عليكم لان قال الذين ايه غلبوا الناس هم السلطات الناس, الناس على فعلها وبالتالي ان هذا ليس من قول الصالحين 15 18 شباب السؤال 18 سوى. طب كان هو اللي سافر من برا يعني ماشي مرو طب من برا وكان بيصلي كانت له صلاة كان داخل الكستان ولا يا من برا نعم هادي مصري مصري ده مصري بس ده من برا يعني بي مش صايد زي بالمره كان بيصلي بس سايت مش زي بوله هو ولا لسه من دوره ولا يهتم بالصلاه واضح الكلام يعني هو صلى هذه النصيه لكن لم يخطئ بنت واخطاء كبيره يعني بيصلي خالص استverد... يعني كده بيصلي خالص مش ايه ده بيصلي له خالص يعني الوضوء مش مطلوب لا لا, لا UH! مش لا الشرط ممكن الواحد لا يستلم دوره يصلي وفاكر ان هو صلي صلاه صحيحه هو فاكر واخد بالك لان هو مش بينص يعني كل واحد ما مختصرش ما بيستنجرش اسمي الجاء مجزد ولكنه لانه جاهل مثلا بالأرض او لانه مقصر فيها في هذا هو عم الكامل ليس تارك بالصلاة بشيء ليس تارك بالصلاة بشيء صلاة مش مقبولة عم لا محيطة مقبولة او غير مقبولة ماشي وكذلك هو عقل لانه هو هو عقل لانه قصر في شرط الطهار وهسر وهو الوضوء قصر او سرش نقصرنا على جاهل انا جاهز ظهر انه عن علم او عن شبهة انه لم يسأل اهل علم في واحد ممكن اه جاهل بس ما سألش عنه سبيل يسأل وما سألش يبقى في الحالة دي اوخي الوخط اللي انه كان راجب عنه ايه؟ يسأل يسأل انه تعلم طب الوخط اللي تسأل عن نقطة التالتة في النين تغيير النينة من فرض معين لنفل معينة أو نفل معاني أقصد إلى نفل مطلق كلمة نفل مطلق يعني إيه؟ يعني واحد بصنّى ركعتين لله, واحد ركعتين, لله. ركعتين دول ركعتين وخلص ركعتين وخلص اسم نفل إيه؟ مطلق زي إذا دخل حكوة من مجلد فنانشت حتى يصنّي ركعتين أي ركعتين؟ أي ركعتين؟ وفي زي صنّى الإستقار فاليصنّى ركعتين من غير الفريضة أي ركعتين؟ رسل اسم نفل إيه؟ لكن نفره عنه زي ايه سنة الفضور سنة العصر سنة العشاء قصدي سنة المغرب سنة الفاجر دي حاجة معينة ايه حاجة مع... متعرفة معروفة فإذا الإنسان حول من النية المعينة إلى النية المطلقة أجزاء وزرح ربنا مثال لهذا اللي هو المدخل ولم يصوت نعم اللي رأينا اللي على نفسك فيه ممع المصر فيه مصر ايه؟ فيه مص اللي أنا سألت إن أصلى ده جزء أصلى طاعات الصور إنها شكوا الناس عملاً مصورين والناس أسلم أنا عم تعليق الصور وقال لها تكمل إلي كبيرت فيه كلوة وصورة وقال لها أسلم مصدقة القرام لما شكت السطرة اللي فاتها سألت مصدقة فلكن لا أجل على إيه؟ ده جزء أصلى أنا التصوير فمن باب الأولى بقى إن تعليل التصوير وليس التصوير كما؟ قد ماذا قد ماذا اللي عند الشافعي في ادبي المشروع تطميض العين في الصلاه الأصل أنه إلا إذا كان امامك ما ينهيك يعني شيء انت حاسس ان ده خشوعك بسبب الشيء اللي قدامك في الحاله دي تضطر تغمض لكن ده غير حاجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان اول البصر الى موضع السجود لفظ اللي ورا بساله استقرار القلب فقد <سؤال> فيش من اسل ما فيش حد اسال اجتهاد ان يكون من اهل الاجتهاد طب لو انا مش من اهل الاجتهاد مشتهاد وعندك انت تساله فصليتك غير على راي جمهور العلماء لا يوجد من اسال ترى لست من اهل الاجتهاد واجتهدت مش في الاشتهاد في الاشتهاد. ماشي اذا قال لا يوجد من يجتهد كيف استطعت فانطق الله Thank okay, you so much. Thank you so much. اللي عايز اصلي الودري تلف ركعات بيصليها متاصرة ما يصليها شكو تشاوت ليه لا تشباوك ليه بالنظر فمرضو نفس الكلام فاي صلاة اخرى ما يتشبهش بالضورة وانتشبه بالحصر وانت قولوا قبل الهذا واستغفر الله لكم سبحانه الله قصد عيني اشهد والدين الى والسلام عليكم وعحمة الله عليكم.